وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ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 وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ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 وَلَوْ أَنزَلنا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرون وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَقَّ قَوْلُ الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَمَحَّلُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُل لَّمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ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 قُلْ أَغَييرَ اللهَّ اتَّخِذ وَلَ فَطِر السمواتِ وَالأَرض وَهُو يُطعم وَلا يطعَم قُلْ إني أمرت إن أمِرْلتُ أن كُون أََّلَمًا أَسْلَمَ وَلا تك النَّمِنَ المُشكين قُلْ إنِي أَخَافُ إن عصَييتُ رَبّ عذابَ يَوْمِن عظيم.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 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَلَا الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ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 مَ شَاءِلههُ يُضلِلهُ وَمََ شَأ جَعلهُ علىى صِرااطٍ مستُسَْقِيم قُلْ الأأَرأيتَكُم إن تكُمْ عَذااب اللهَّ أَوأَتَتكُم السَّاعةٌ أَغَييرَ اللهَّهِ تَدَعون أَغييرَ اللهَّ تدعونَ إن كُ تُم صَادِقم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 وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَئِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ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 ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ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 ادْعُوهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ قُلْهُ القادِرُ على أَ أَبَعَثَ عَلَكُم عَذاَبًا مِن فَووقِكُمْ أَومِن تحتِ أَجُلِكُم أَوْ مِن تَ تحتِ أَجُلِكُمْ أو, أَوْ يَلبِسَكُم شِيعَ وَيُذقَ بَعضَكُم بَأْسَّ بَعْض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 وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ بَشَرٌ مِّمَّنْ بِمَا كَسَبَتْ رَبَّكَ لَيْسَ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلِ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنهَا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 وَلَهُ المُللكُ يَومَُم فَخُ فيِي الصّور عَالمُ الْ الغَيبِ وَشَّهادَ وَهُوَ الحَكمُخَبير وَإِذْ قَا إذ رَهِيمُ لِأَبِيهِ آزَراءَةَ التَّخِذُ أَصْنًا آالِهَة إنِي أَراكَ وَقَومَكَ فيِي ضَلَالِم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 فَلََّا رَألقَمَ رَبازِ غَنْ قَالَ هذا رَبّ فَلََّا أَفَلَ قَالَ لَ إَِّم يَهْدِنيِي رَبّ لَكََُّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّلِين فَلََّا رَأ الشَّمسَبازِ غَةَ قَالَ هذاَا رَبّ هذا أَكْبَرّ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 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم معتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء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 وَذَكَرِي وَيَحيَا وَعسَ وَإِلياس كلُّم مِنَ الصَّالِحين وَإساعلَ وَْيسَع وَيُون سَوَلُطَى وَكُلا فَبّناَا على العالممِين. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَعَشِيرَتِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ الَّتِي تَرَكُوا وَدَيْنَهُمْ لَوْ أتواهُ لَكَانُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يعملون.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 أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ ٱقْتَدِ ۚ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ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 تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَها وَتُخْفُونَ كَثيرا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ قُلِ اللَّهُ ثُمَّذَرهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَمًا قُرًى وَلِتُنذِرَ أُمَمًا وَمَن حَوْلَهَا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 بِماَا كُ تُمْ تَقولُونَ عَى اللهَّهِ غَييرَ الحَِّ وَكُْتُم عَن آياتاتِه تَستَكبِرُون وَلَ قَدَ جِئتُمُ نَافُرَادَكَ مَا خَلَقُناكُم أَوَلَ مَرَّ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم ما خَوَلْنَاكُمْ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ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 إِ اللهَّهَ فَالِقُ الحَبِّ وََّوَا يُخْرِدُ الحَيَ مِن المَييتِ وَمُخْرِد المَييتِ مِنَ الحَي ذَلِكُم اللهَّهُ فَأََّا تُفَكُون فَِقُ الإصْباحِ وَجَعَلَ الليلى سَكنَوا وَشَّمسَ وَالقَمََحُ صبَانَا ذَلِكَ تَقدير العزيز العليم.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 وَمِن النَّخْلِمِ طَلعهاقٍ وَانُ دَانَةُ وَجََّاتٍ مِن أَعْنَابُِ وَزَّتُونَ وَرَُّّان وَزَّيْيتُ نَ وَرُ م نَ مُشْتَبِه وَغَيْرَ مُتَشَابِه أُظُرُ إِلَ ثَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ وَيَنَّعِهِ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 بما كانوا يعملون واقسموا بالله جهدا ايمانهم لئن جاءتهم ايه لا يؤمنون بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون وَنُقلَلِّبُ أَفِْدتَهُم وَأَبَصَارَهُم كَمَا لَم يؤْمِنوا بِهِ أَوْو لَ نَررنَةِ وَنَذَرهُم وَنَذَرهُم فِي طُغْيانِهِم يَعمَهُون وَلَو أننَ نَزَّلن إلَيهِمُ الْمَلائِكََ وَكَمَهُم الْمَوْتَ وَوحَشَرنَا عَلَيهِم كُ شَيء قُول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 فَكُلوا مَِّ ذُكِ رَسْم اللهَِّ عَلَيْهِ إن كُتُم بِآيَاتِهِ مُؤمِنين وَماَا لَكُمْ أَلَّا تَأكُلُ مِما ذُكِ رَسْمُ اللهَِّ عَلَيْهِ وَقَدِ فَ الصَّلَلَكُمْ مَا حَرَّّ مَ عَلَكُم إِللاا مَُّ رِرْتُم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 وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون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 كماَمَا أَن شَأكُمْ مِن ذُِّيةِ قَوْمٍ آآخَين إِمَا تُعَدُونَ لَآاتِ وَمَا أَنتُم بِمُجِزين قُل قَوْ مِعملوا على مَكَانَتِكُمْ إِي عَامِل فَسَوْوفَتَعَلَونَ مَنْ تَكُ لَ عاقِبَةُ الد الد. إنِهُ لاَا يُفْلِحُ الظَّالِمونُون وَجَعَلوا للِلَّهِ مَِّا ذَرَأ مِنَ الْحَرثِ وَْأَنعَامِنَ صِبًا فَقالَاوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ فَقالَاوا هذاَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَنَا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 وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَمْسَسْكُمْ إِلَّا مَا أَحْصَيْنَا عَلَيْهِ إِنَّهُ كَانَ حَكِيمًا خَبِيرًا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 وَهُوَ الَّ أَن شَجّاتٍ مَعَروشاتِ وَغَيْرَ مَعَْروشَاتِ وَن نَّخْْلَ وَزَّرعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَزَّيتُونَ وَرَّن وَزَّتُونَ وَرُمَّ نَمُتَشابِه وَغَيرَ مُتَشابِه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 إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَّ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أُمٌّ فَيَأْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَتُذْكُرِينَ حَرَمَ أَمِلْأٌ فَيِنْ أَمَّ, أم شْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ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 وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ انت تقولون انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولون لو ان انزل علينا الكتاب لكننا اهدا منهم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 يَوْمَا يأتِ بعد آياتِ رَبّكَ لا يَ فَعونَفْسن إمهَا لَ تَك آمَنَت مِن قبل أَ كَسَبَت أَو كَسَبَت فيِي إمهَا خَير قُل تَظِرُ إام تَظِرون.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 مَ إِلَى رَبِّكُمْ مَرجعُكُم فَيُونَبُِّكُمْ بِمَاكُْ تُم فيِيهِ تَخْتَلِفون وَهُوَ الذي جَعللَكُم خَلَ إفَ الأرضِ وَرَفَع بَعْضَكُمْ فَوقَابَعَضٍ دَجات وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ